وشموله لجميع ما فيه الهدي إلى خير الدنيا والآخرة قال رحمه الله جل وعلا فمن ذلك توحيد الله جل وعلا فقد هدى القرآن فيه للطريق التي هي اقوم الطرق وأعدلها وهي توحيده جل وعلا في ربوبيته وفي عبادته وفي أسمائه وصفاته وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول توحيده في ربوبيته وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله الآية وقال قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله قال فرعون وما رب العالمين تجاهل من عارف أنه عبد مربوب بدليل قوله تعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر الآية وقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا الثاني توحيده جل وعلا في عبادته وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى لا إله إلا الله وهي متركبة من نفي وإثبات فمعنى النفي منها خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت ومعنى الإثبات منها افراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحيد وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه الآية وقوله ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقوله واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهات يعبدون وقوله قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فقد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يقول إنما اوحي إليه محصور في هذا النوع من التوحيد لشمول كلمة لا إله إلا الله لجميع ما جاء في الكتب لأنها تقتضي طاعة الله بعبادته وحده فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر والنواهي وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب والآيات في هذا النوع من التوحيد كثيرة النوع الثالث توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته وهذا النوع من التوحيد ينبني على عصلين الأول تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم كما قال تعالى ليس كمثله شيء والثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بكماله وجلاله كما قال بعد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصال. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وقد قدمنا هذا المبحث مستوفا موضحا بالآيات القرآنية في سورة الأعراب ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جل وعلى على وجوب توحيده في عبادته ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير فإذا أقر بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده ووبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده لأن من اعترف بأنه هو الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحده ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض ام من يملك السمع والأبصار إلى قوله فسيقولون الله فلما أقروا بربوبيته وبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره بقوله قل افلا تتقون ومنها قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله فلما اعترفوا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله قل أفلا تذكرون ثم قال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله فلما أقر وابخهم منكرا عليهم شركهم بقوله قل أفلا تتقون ثم قال قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله فلما أقروا ووبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله قل فانى تسحرون ومنها قوله تعالى قل من رب السماوات والارض قل الله فلما صح الاعتراف ووبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ومنها قوله تعالى ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فلما صح اقرارهم و بخهم منكرا عليهم بقوله فانا يؤفكون و منها قوله تعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فلما صح اعترافهم و بخهم منكرا عليهم شركهم بقوله فانا يؤفكون و قوله تعالى و لئن سالتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله فلما صح إقرارهم وبخهم منكرا عليهم شركه بقوله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فلما صح اعترافهم وبخهم منكرا عليهم بقوله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وقوله تعالى الله خير أما أم يشركون أمن أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ولا شك أن الجواب الذي لا جواب لهم البتة غيره هو أن القادر على خلق السماوات والأرض وما ذكر معها خير من جماد لا يقدر على شيء فلما تعين اعترافهم وبخهم منكرا عليهم بقوله اله مع الله بل هم قوم يعدلون ثم قال تعالى امن أم جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا ولا شك ان الجواب الذي لا جواب غيره كما قبله فلما تعين اعترافهم وبخهم منكرا عليهم بقوله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون ثم قال جل وعلا امن أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ولا شك أن الجواب كما قبله فلما تعين اقرارهم بذلك وبخهم منكرا عليهم بقوله أإله مع الله قليلا ما تذكرون ثم قال تعالى أمن أم يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ولا شك أن الجواب كما قبله فلما تعين إقرارهم بذلك وبخهم منكرا عليهم بقوله أإله مع الله تعالى الله عما يشركون ثم قال جل وعلا أمن أم يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض ولا شك أن الجواب كما قبله فلما تعين الاعتراف وابخهم منكرا عليهم بقوله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء ولا شك أن الجواب الذي لا جواب لهم غيره هو لا أي ليس من شركائنا من يقدر على أن يفعل شيئا من ذلك المذكور من الخلق والرزق والإماتة والإحياء فلما تعين اعترافهم وبخهم منكرا عليهم بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون والآيات بنحو هذا كثيرة جدا ولأجل ذلك ذكرنا في غير هذا الموضع أن كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير يراد منها أنهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة نحو قوله تعالى أفي الله شك وقوله قل أغير الله ابغي ربا وإن زعم بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار لأن استقراء القرآن دل على أن الاستفهام المتعلقة بالربوبية استفهام تقرير وليس استفهام إنكار لأنهم لا ينكرون الربوبية كما رأيت كثرة الآيات الدالة عليه والكلام على أقسام التوحيد ستجده إن شاء الله في مواضع كثيرة من هذا الكتاب المبارك بحسب المناسبات في الآيات التي نتكلم على بيانها بآيات أخرى. أيها المستمع الكريم في الحلقات القادمة إن شاء الله نواصل الحديث عن هدي القرآن إلى خير الطرق التي هي أقوم وشموله لخير ما في الدنيا والآخرة فإلى ذلك الحين استودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته